قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها على أبويك من قبل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 يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قَالُوا يَا أبانا ما لكنا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون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 قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوايا إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنطرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين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 يوسف أعرض عن هذا واستغفرين لنبك إنك كنت من القاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فداها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَثَثَّ وَأَثَثَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِكِيرًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ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 ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتهمها أنتم وأباؤكم سميتهمها أنتم وأباؤكم ما أنذر الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر Allah تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبت في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات قضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضوات أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع ثنبلات خضر وأخر يابسات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 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه وتنسوا فيه يعصرون وقال الملك اعطوني به فلما جاءه قال ارجع إلى ربك فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهم ما بال النس واللذي قطع نعديه إن ربي بكده النعليم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 قال اجعلني على غزائل الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهدهم بجهادهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزنين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فَرَمَى رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسَلَ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِمْ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 ثم أذن مؤذن أيده العير إنكم لدارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيره وأنا به زعيم قالوا تَالَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِنَّا لِنُفْقِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا دَارِقِينَ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه موجود في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنال يوسف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 فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا دِيَاءَ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي, أبي أو يحكم الله لي وهو خير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 قال فلسولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنه وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم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 يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأتوا من روح الله إنه لا ييأت من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببطاعة مزجا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 قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع عجر المحسنين قالوا تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لقاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين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 وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدوي من بعد أن نذر الشيطان من بعد أن نذر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك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 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم راشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله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 ولداو الآخرة خير للذين استقوا أفلا تعقلون؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي ما نشى ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين.